تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جيادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء Sabil, ia thqfukum, yakuunu l-kum aada'an, wabasutu ilaykum aidiyum wa alsinatuhum bilsoo, wadu lau tekfurun,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 إليهم إن الله يحب المقصّطين إنما ينهككم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم آت وَالَّذِينَ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ ائكهم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات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 أكَ المُؤمِنَاتُ يُبايعَنَكَ أَلاَ أَلاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقُنَّ وَلاَ يَزْنِنَ وَلاَ يَقْتُلُنَ أُولَادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَاعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ